124. والذين هم لفروجهم حافظون 125. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين 126. فمن ابتغى وراء ذلك 119. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون 110. والذين هم على صلواتهم يحافظون 111. أولئك هم الوارثون 112. الذين يرثون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 فَخَلَقَ العلَقَةَ مُضوَة فَخَلَقَ المُدوَةَ عِظَامًَا فَكَسَوونَ العِظَامَ لَحمًَا ثُمَّ أَن شَأْنَهُ خَلقَ آخَم فَتَبَرَكَ اللهَّ وَأَحْسَنُوا خَالِقِي ثَُّ إِ إكُم بَعدَذَكَ لََيتُون 124. ثم يَوْمَ يوم القيامة تبعثون 125. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق مِنَ 126. وأنزلنا من 119. فِي في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون 110. فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها 7. وشجرة تخرد من طور سيناءة 8. تنبت بالدهن وصرغ للآكلين 9. وإن لكم في الأنعام لعبرة 10. نسقيكم مما في ما في بطونها ولكم فيها منافع كثيره ومنها تاكلون وعليها وعلى الفلك تحملون ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من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 فَتَ بِهِ حََّ ح قَالَ رَبُِّ صُغْنِي بِمَا كَذَّبُ فأَوحَينَا إلَيْهِ أَن يصْنعِلْفُكَ بِعَيُوننَا وَوحينَا فَإذَا جَ أَمّونَ وَفََتَّن نُورُ فَسْلُك فيِي هَا مِن كُلّ هُوَ جَنٌّ اثْنَيْنِ وَأَهْلُكَ إِلَّا مَن سَبَقَ <تصفيق> عَلَيْهِ الْقَوْلُ وَلَا تُصَادِقَنَّ فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا إِنَّهُمْ 111. فإذا استويت أنت ومن معك على الفلك فقل الحمد لله الذي نجانا من القوم الظالمين 112. وقل رب أنزلني منزلا مباركا وأنت خير فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ وَإِن كُنَّا لَمُبْتَدِينَ 112. ثُمَّ أَنْشَأْنَا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْنًا آخَرِينَ 113. فَأَرْسَلْنَا فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ أَنِعْبُرُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَهٍ غَيْرٌ ف فَلَا تَتَّقُون وَقَالَ الْمَلَأُ مِ قَوْمِهِ ال الذيَّذينَ كَفَو وَكَذذَّبُوا بِالِقَا إِآخِرَاتِ وَأَتْرَفْ نَاهُمْ وَأَتْرَفْنَاهُم, وأترفناهم فِيحيةِ الدّياَا مَاهََا إِلَّ بَشَعجُ مِثْلُكُمْ بأْكُلُ مِنَّا تَأقُلونَ مِن يَأْكُلُ مِمَّا تَأْكُلُونَ مِنْهُ وَيَشْرَبُ مِمَّا تَشْرَبُونَ وَلَئِنْ أَطَعْتُمْ بَشَرًا مِثْلَكُمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَخَاسِرُونَ أَيَعِدُكُمْ أَنَّكُمْ إِذَا مُتُّمْ وَكُنْتُمْ 124. ترابا وعظاما أنكم مخرجون 125. هيهات هيهات لما توعدون 126. إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما نحن بمبعوثين 127. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا 11. وما نحن لَهُ له قَالَ 12. قال رب انصرني بما كذبون 13. قال عما قليل ليصبحن نادمين 14. فأخذتهم 129. فبعدا للقوم الظالمين 120. ثم أنشأنا من بعدهم مَا آخرين 121. ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون 122. وَلَمَّا جَاءَ أُمَّتِي الرَّسُولُهَا كَذَّبُوهُ فَاتَّبَعْنَا بَعْضُهُمْ بَعْضًا وَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ فَبُعْدًا لِقَوْمٍ لَّا يُؤْمِنُونَ ثم 117. إما أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين 118. إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عاليم 119. فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا بن مريم وأمه آية وآويناهما ربوة ذات قرار 124. يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا 125. إني بما تعملون عليم 126. وإن هذه أمتكم أمة واحدة 7. وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونَ 8. فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا 9. كل حزب بما لديهم فرحون 10. في غمرتهم حتى حين 11. أيحسبون أنما نمدهم 129. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون 120. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون وَالَّذِينَ هُمْ بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتًا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ يُسَارِعُونَ في الخيرات وجملها سابقون ولا نكلف نفسا الا وسعها ولدينا كتاب ينطق بالحق وهم لا يظلمون بل قلوبهم في غمره من هذا ولهم اعمال 119. لذلك هم لها عاملون 110. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجألون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون قَدْ كَانَتْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَكُنْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ تَنْكِصُونَ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ سَامِرًا تَهْجُونَ أَفَلَمْ يَتْدَبَّرُوا الْقَوْلَ أَمْ جَاءً 119. لم يأت آباءهم أَمْ 110. أم لم يعرفوا رسولهم فهم لهم منكرون 111. أم يقولون به جنة 112. بل جاءهم بالحق 124. ولو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهم بل أتيناهم بذكرهم فهم عن ذكرهم معرضون 125. أم تسألهم خرجا فخراج ربك خيب وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَإِنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ وَلَوْ رَحِمْنَاهُمْ وَكَشَفْنَا مَا بِهِمْ مِنْ ضُرٍّ لَّنَّ 129. ولقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون 120. حتى إذا فتحنا عليهم بابا ذا عذاب شديد إذا هم فيه مبلسون 119. وهو الذي أنشأ لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون 110. وهو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون 111. وهو الذي يحيي ويميت وله اختلاف الليل والمن نَهَارِ افَلَا تَعْقِلُونَ بَلْ قَالُوا مِثْلَ مَا قَالَ الْأَوَّلُونَ قَالُوا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا 11. لقد وعدنا نحن وآباؤنا هذا من قبل إن هذا إلا أساطير الأولين 12. قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون 117. سيقولون لله قل أفلا تذكرون 118. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم 119. سيقولون لله قل أفلا تتقون 117. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون 118. سيقولون لله قل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 سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا يَصِفُونَ عَلِيمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ فَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ قُلِ الرَّبُّ إِنَّمَا تُرِيَنَنِي مَا يُوعَدُونَ رَبِّ فَلَا تَجْعَلْنِي فِي الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَإِنَّ عَلَاءَن نُرِي كَمَا نَعِدُهُمْ لَقَادِرُونَ ادْفَعْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ وَقُل رَّبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ همزات وَاَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْدُثُون حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدُ الْمَوْتِ قَالَ رَبِّ ارْجِعُون لَعَلِّي أَعْمَلُ صَالِحًا فِيمَا تَرَكْتُ كَلَّا هَكَلمَةٌ وَقَائِلُها وَمِن وَرَائِهِمْ دَغْزَهُ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ فَلَا آنَسَ بَيْنَهُمْ يَوْمَئِذٍ وَلَا يَتَسَاءَلُونَ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 119. وأنفسهم في جهنم خالدون 110. تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون 111. ألم تكن آياتي تتلى عليكم فكنتم بها تكذبون. 117. رَبَّنَا ربنا غلبت علينا شقوتنا وكنا قوما ضالين 118. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون 119. قال اخسأوا فيها ولا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 أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقَنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ فتعالى الله الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم 118. ومن يدعو مع الله إلها الآخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون 119. وقل رب اغفر روحا وأنت خير